يعني كان في ذلك الوقت أيام الحبيب ربما خمسة او ما يقاربها هذه كلها أعطت صورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم في الشباب أسامة بن زيد عقد له رسول الله راية في قيادة جيش من الجيوش العظيمة وكان عمره 17 عشر لو أنزلنا هذه الشؤون اليوم على واقعنا وجدنا كثير من الشباب لا يعرفون أدوارهم الحقيقية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 وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنَ سمع جَمَاعًا من الشباب والأولاد يهزؤون بالأذان ويقلدون الأذان فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوهم كانوا عشر أشخاص قال ادعوهم فجعلهم يؤذنون قال اريد ان اسمعكم تؤذنون فأذن واحد بعد الثاني قال اني سمعت منهم صوتا حسنا فلما سمع صاحب الصوت وكان اسم ابو محذورة قال له صلى الله عليه وسلم اذهب الى الحرم فأذن